بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والولاه اما بعد الدعاء بعد ختم القرآن دعاء بعد يا كتم هذه المسألة لها حالتان الحالة الأولى أن يكون الدعاء خارج الصلاه مساله يدعى بعد ختمه القرآن كن حالي بي الحاله الاولى اي هو دعاء نخوتين يشكول النجيه يا صاله اخرج ابن ابي شيبه والدارمي والطبراني باسناد صحيح عن ثابت البناني رحمه الله قال كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده واهل بيته فدعا لهم اسما ابن أبي شيبه نا الامام الدارمي نا الطبراني ابن الله جميعا كاسنادي الى الصحيح كوتاكوا ثابت البناني رحمه الله اسما وانس رضي الله عنه الي كنت انا بوختمش جمع ولدك وكسانه وتوتوكه وأهل بيته نا واطو يومبا يake فداعلهم اكو ناني انس ابن مالك رضي الله عنه قال ابن تيميه رحمه الله وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمه دعوة مجابة مجابه وبوكيو توكا كوكوندي او جروب لاوي ماليوتانغوليا قولي لي هو ketika kila kui khatimisha quran kuna dua inakubaliwa na kui khatimisha quran tumaanisha kusoma quran mwanzo mpaka ukatimisha mwisho الخدمه البدعيه المعروفه لا ختم القرآن قراءه القرآن من اوله إلى اخره هذا المقصود وكما انتم pamuisho طيب واسما ويقبيلو جروب مiongoni mawema aliotangulia wasema kuwa katika kila mtu akikamilisha katika hitimisha Qurani kuna dua ya kukubaliwa yani lao ataomba itakuwa ni yenye kukubaliwa endelea Ibn Taymiyyah rahimahullah fa idha ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع لو امصو امي ختمي شخصا من قران يمسوم فقط يملza قران كشاء kaombaa وazazi wake mashayhi wake vingineo miongoni wa muumini wa kiume na wa kike basi hilo litakuwa ni katika jambo au jinsi ya mambo yenye kujuzu عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى خارج الصلاة أو خارج الصلاه فلا أعلم نزاعا في انه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن قاله في الفتاوى مجموعه الفتاوى ده رحمه الله اسما ابن باز رحمه الله دعوا قومه انجه صلاه يعني سندني يا صلاه اسما سجوي ولا خلاف جوا يا kupendekezwa jambo hili mtu anapokhatimisha Qur'ani aombe dua ikiwa ni nje ya sala samasijui khilaf baina ya ulama juu ya jambo hili katika kupendekezwa kwake hadi hiyi hiya al-halatu al-ula amma al-halatu al-thaniya an yakuna ad آه. الى سوره الناس اكملذا سوره الناس او بدع قبل كركو وينا طيب نعم اسمع هذا قد فعله بعض السلف ومفنعوا جبهه هذه بعضا واما وحث عليه الإمام أحمد رحمه الله ما امام احمد اكستيزا اكحميزا جبهه هذه به ناك امرشا جبهه قال ابو داوود سجستاني رحمه الله في مسائلة للإمام شهدته يمره يعني إمام المسجد بذلك اثمان من شهدي امام احمد اكمامرش امام المسكيتي علته دعاء بعد ختم القرآن داخل الصلاه قبل يا كروه نعم وقال حنبل سمعت احمد يقول في ختم القرآن إذا فرغت من قراءتي قل اعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع قلت الى اي شيء تذهب في هذا قال رايت اهل مكه يفعلونه وكان سفيان بن عيينه يفعله معهم بمكه نقله ابن قدامه في المغني اسمع حنبل بما لممسكيا أحمد الإمام أحمد ابن حنبل اكيسما ketika mas'ala yako khatimisha quran yani dan ya sala unapomaliza kusoma sura hili kul'a'udhu birabbin nas sura ya mushafta quran shamalisa imamu طيب asema akimaliza ahmed asema farfa'a yadayni inna bikum yako fi du'a qabla ruku' ketika kuomba du'a kabla hujaruku' uombe du'a mwanzo قلت اسامه حنبلا اه اكملي سنه امام احمد امولزه الى اي شيء تذهب في هذا وكن حجاجاني في المساله هذه ومتغمهي نني ketika masalah ini akajibu al imam rahimahullah اسامه رايت أهل مكة يفعلونه أهل مكة. وكان سفيان ابن عيينه يفعله معهم بمكه نالكو سفيان الامام سفيان ابن عيينه من ائمه السلف الكبار asa manaye pe ni mume ona akiwa miongoni mwao akifanya wala kukanusha jambo hilo naam kala samaha tu alsheikh ibn madah rahimahu allah taala fi fatawa asema lakini fi salati huw aliye فيه الاثاره الان والبحر kuleta dua ndani ya sala wakati ukhitimisha qurani jambo hili sasa upande huno ndio katika watu yani lile lenye lenye sala lenye ishikali lakini ndani ya sala saa hii ndio kuna vurugu baina ya watu kuhusiana na jambo hili yani umetoka wenye kulipinga zama hizi za mwisho atsema fala alamu al-salaf anna ahadan ankara hadha fi dakhil al-salah siju yoyote katika wema walio tangulia hata mmoja اندرياء كما اني لا أعلم احد أنكره خارج الصلاة كما في سجى حتى مmoja wakati wema aliyotangulia alikanusha kuomba dua baada ya khatimisha Qur'an nje ya nje ya sala hada huwa الذي يعتمد عليه اسمعي هيني ndio hujja kutegemewa gani fi annahu amrun ma'lumun inda as-salaf kwa jambo hili la ku khatimisha Qur'an ku dua ndani kutoka kwa wale wema waliotangulia hadi daraja alihim awali wao na mwisho wao na mfuata jambo hili kwa mwanzo wao na mwisho wao ni jambo lajulikana limepokewa famanqala inahu munkar fa alayhi bid dalil atakayekusema kwa kuleta dua وليس من فعله وليس من فعل ما فعله السلف وليس من يقتيشوا دليل اللي يفanya تندو يعني من فعل شيئا فعله السلف لا يطالب بالدليل ها فهذا دليل طيب وكوانين يفanya جambo وما ومتغوليا لكن من انكره حتى كانوشا جambo الذي فعله السلف اللي يفanyo نا عليه بالدليل yay ndo watakiwa atoe dalil ila anqal hadha ma daraja alayhi salaf al ummah hili ni jambo خلفهم wema waliyotangulia wasaru alayhi na wakamtembea juu ya kutekeleza jambo hili watalqahu khalafuhum an salafihim na limepokewa kila كما كان في وقت ما الذي يتقدم كان يكون مع علماء ومعا و bora na al muhaddithun ulama wa hadithi ma'a dhalika ma ankara dhalika ahad akuna moja aliyhinga kwa hivyo hadha al amr amrun ja'izun dakhil as-sala kama annahu ja'izun kharija as سوان دنيا صاله سوان انجي يا ونحن نقصد الختم قراءه القرآن من اوله إلى آخره ديو ختم كوسوم قراني موزوم حتى مشو ولا نقصد الختم البدعيه ان يفعلوا اليوم المسجدين يجتمعون ويوزعون فيما بينهم الصور على كيفيه معلومة لامر معلوم لا لا نقصد هذا هيني من المستجدات مامه يا بدعه ما تميت اه كوسوم ختم قول ميتي لا ليس هذا الأمر الأمر الختم لمن انقصم قراني من شاء وامالئذا ساس يدعو الله يدعو الله بعد أن ختم قراءة القرآن من اوله إلى اخره هذا المقصود انه الجامد المقصود وهو جائز داخل الصلاه وخارج الصلاه والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم